Igen, Igen,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 Hú, فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وَاللَّهُ لَا يهتم قوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قارية على مروشها وهي أم بعد عام. قال لما لم مئة عام فانظر إلى قعامك وشعارك لم يكسن وانظر إلى قبارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العبام فننشذها ثم نكسرها أكما فلم nem الذين ينفعون أكوالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناف في كل سنبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفعون أكوالهم في سبيل لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا لهم لهم أجرهم ربهم لهم أجرهم عند ربهم عن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قوم معروف ومغفرة خير من يتبعها